بِسمِ اللهَّ ي الرحْمَالِ الرَّحيِيمِ والالشَّمْمسِ وَضُحَا وَالقَمَرِ إِذَا تَلَه وََّهَارِ إِذَا جَللَّ وََّهَارِ إِذَا جََّهَا والالَّْلِ إذَا يَوْشَهَا وَسَّماءِ وَمَا بَنهَا وَلََضِ وَمَا قَقهَا وَنَفْسِ وَمَا صَوه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت فمود بطغواها يُبعث أشقان فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فاقرونا فكذبوه فاقرونا فدمدم عليهم ربه بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها